وطع الوكو جهودا أو نصارا تهددوا قلتا من أسل بعين غنيف وما كان من المشركين والأسباق، والأسباق وما أودي موسى وعيسى وما أودي النبيون رعبيه لا نفرق بين أحد منهم، لا نفرق بين أحد منهم ونحمله مسلم. Membuat ilmu dan beriman, maka mereka akan mendapatkan kebenaran. Tetapi mereka yang tidak beriman dan tidak berbuat baik, maka mereka ومن أحسن من الله صبغة ونحن له معابدون قلتوا أن أجلوننا في الله وهو ربنا وربكم ولدى أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مطلصون أن تقولون إن أَلاَ تَكَانُ الْغُمُودَ أَمْ قُلْ أَأَنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَمَنْ حَضَرَ مِنْهُ وَكَتَمَ شَهَادَةَ اللَّهِ فَهُم مِّنَ ون الْكَافِرِينَ وَنُظَاهِرُ بِغَاشِي لِدَانٍ عَاتِلُونَ ذِكْرُ قد غلب لها ما كسبت ولا تمع كسبت ولا تسألون عن.